ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يا طيور المدينه سلمي على نبينا يا طيور المدينه سلمي على نبينا ابو القاسم هاديني ابو القاسم هاديني قلبي ها يجعاني قلبي ها يجعاني ارسلي لي احسلامي وشواقي وكل ارسلي ماتني جي لح زوار وبلهفة قبر الحباء وبلهفة قبر الحباء ماني ويلا هايش علاني ويلا هايش علاني ما تدلع لي قفاه ويحيي كف ضيوفا وبصحنا نجي للاعبار طيبه يا طيور الحبيبه ابنوره شحت طيبه تغاس النور الانوار بالصحرا الزيكيه قصدي باقي احبابي وقري علي كتابي قصدي باقي احبابي وقري علي كتابي نفدي للي واجب لزوم ورغبه واجب لزوم يطيور السلامة قلبها يجغراما يطيور السلامة قلبها يجغراما من عراق الإمامة من عراق الإمامة قلبي يبعث سلامة قلبي يبعث سلامة للهادي منه تفنى من, من كربى لو ناجفنا تفنا من كرب لونا من واق حج منوااق ح يجار سلام من هل